بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنُ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا أَوْزَنُوا أو هُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَآئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ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 كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون محجوبون ثم إنهم نصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا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 تعرف في وجوههم نضعة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني ويشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهمون على بوفكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين